بِالْحَقِّ وَخَطَرُهُنَّ لِكَلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي قُضُولِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا